بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما سيصلا نارا ذات لهب. سيصلا نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيده. Terima kasih.